بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشن مهربان طاسيم ميم بطاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين أم سورة لآتكاني قرآن رنك روية لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين خليك خود لنا ودبي بخفت لبر أوي أوان خلطي مكة باورنا إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين أقرب ما دینین خوار و بویان نشانه و بلگیق لاسمانوا کبر دوام گردن یعنی بودانوین ناتاریام بکاد باور بینن و ما یاتيهم محدد الا كانوا فقد كذبوا فسيأسيهم انباء ما كانوا به يستهزئون زعب يغمان اوانا بدرويان زاني و باور يان پينه کرد اوى ناردبو من زعب زوهي هوالكاني اوى اوان أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ سيدي زينك تنمر روان دوتي بكلك. إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين. براس تيل الروان دني بلام زور بيان بروادار نين باورناهينا وإن ربك له العزيز الرحيم بيقمان بارواردقار تنها أو خاوان دصلاتي بزيداره وإذ نادى ربك موسى ألئت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون باز بك أوكاتي بارواردقار بانج موسى كبا بيغنبري برو بولاي او جلس تمكارا كجلكي فرعون ايا اوان نترسن قال ربي إني أخاف ان يكذبون موساوتي ايكر وردغارم براستي منترسن بروان بينكن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى اليها و سنگم تەنگ ببێ و وەدەترسم بە چاچی قسەم بووە نەکرێ و زمانم برنەبێ لەو گرەیی هەیەی کەواتەخوایە جبرایل بنێرە بۆ لای هاروون و بیکە بە پێغمبەر بۆ ئەوەی یارمەتیم بداتوەلههم عدا بم ف ئەخوااف قوتونون و ئەوان گەلی بوءا دترسمكابم كوجن لازياتي او كوجراوا قال كلا ذاهبا باياتنا اننا معكم مستمعون ففرموا نخير او يباسد كرهيتي رونادات كواتهردوكتان بمعجزكان ما ن بولاي فرعون ايه ما لقستان جودا جرين فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين أو صابرون لا فرعون هردوكتان بلين براستي ايه ما بيغنبري پروردگار جهانيان أن أرسل معنا بني إسرائيل نرآءين كتونة ويإسرائيل لجردست بر الله كيد لقال إيه برون بوشام قال ألم نربك فينا ولدوا ولا بتفينا من عمرك سنين فرعونتي آية إيه ما في من لنا ومالي خومان دابا من وتتصالج لتمند لنا وإمدا أن مايتوا. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وأوكرد وأخرى فشتك ككشتني قبتيا جبو. وطول ونيس بلونا شكرا. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. مساوتي. Amkaram kurdu aw piawam kosh kat e da bum Fa tharartu minkum lamma khiftukum rabbi hukmahu waj'alani minal mubasalin Inzaram kurdu halatm lewada kat e tersam le tan tu alam le besan awsa parvardigar hikmeti peygambareti pebakhshim كردي وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت تبني إسرائيل وأوبخه وكردنا كتودي كتب من ندب بصر مواء بهوي أوا وبوا كتون وي إسرائيل تكرد بوا جيردستي خاد لترساداي شموسا موسى قال في وما رب العالمين إن ذا فرعون فروردگار جهانيان چيا قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين مساوتي فروردگار اسنان كانو زوي هر چي لنيوانياندا اگر ايو دنيا قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون تي بواني بدوري دابون لشوين كوتواني أجيت لي تدل؟ <سؤال> قال ربكم ورب آبائكم الأولين. مساوتي. <سؤال> per word gari ewo per word gari قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. fir فَرَأْسِ تَوْفِيغٍ بَرَكَانِ الرَّاوَبُ وَالشِّتَا قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ مُسَاوَتِي فَرَوَدِغَارِ رُجْهَلَاتُ رُجْآيَ وَأَوَيْلَ نِيوَانِيَ نَدَايَا اگر او قال لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون وتي سوين اگر پرستراوی تر جگل من دابنیت بي گماندت خماریزی بند کراوکان وو زندانیت قال او لو جئتك بشيء مبين. موسا وتي اهر زندانم دكيد اگر شته مُعْجِزَةَ يَشْيرونُ أَشْكَلَتْ بَعْبِينَمْ كَرَاسٍ تَفِيَ غَمْبَرَمْ قَالَ فَأَتِبْهِ إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِرْعَوْنُ وَتِيْ دَيْ أُوْشْتَبِيَنَ وَبِئْنُ وَيَنَ أَجْرَتُوا لَرَاسِجُوا يَانِي فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ إِنَّ مُوسَى وَثَانَ كَيْفَ رَدَى دَس بَجِ ابُو بَجْدِهَا شِ دِيَارُ أَشْكَرَا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَضَاءُ النَّاضِرِينَ وَدَسْتِ دِرْهَمًا عَلَى بِنْ بَالِدَةَ يَخْسَدُ دَسْتِ اسْبِو پُرشِنْدار بُوبَوِينَرَان قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ فِرْعَوْنُ وتيبو يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ دعوة درت عمك اللولاة وخاش خوت بزاد وكي. زفرمان تيده كن لا تجيبكم. قالوا أخرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. وتيان موسى بركي وازل بينا دعاء أنخاء. يا وانك وكروبوها مو شاركام بنيرة. يأتوك بكل سحار عليم. همودا دوجري تيزور زاند بو بينن. فجمع السحرة لميقات يوم المعلوم. إن ذا أودا دوجرانك وكرانا ولكاتو روجي دياري كلاودا. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وبخل تشج وتراء. إيه وش لَعَلَّنَا نَتْبَعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوهمُ الْغَالِبِينَ فَاشْفِينْ زَادُوا بكوين. بِكِين أَغَرَّ أَوْ انْزَالُوا سِرْكُوتُبُونَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ لنا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ انْزَكَاتَ زَادُوا غَرَكَان هَاتًا وَتِيَمَ بِفِرْعَوْنَ اَبْرَاسْتِ پَادَشْت مَنْ هِ أَگَر أَمَ زَالُوا سَرْكُوتُبِين أَلَا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فِرْعَوْنُ أَتَى خُمْدَبًا قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ مُوسَى بَصَاحِرَكَانِ وَبِهَا وَزَنَ أَوْ هَاوَزَرِيَانًا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لنحن الغالبون أوانج فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون إن ذا موسى داردستكي فرداو bu bana her şeyi görür, zatı tutup var o mare görür, her şeyi zatı yankardı bu haliluşi. Ve ulvi aspıra tasajidin. Zatı zatı gerekken, kiran baruda basujda birdne obu oxa. Çalı, amanı bı rabbı alamın, rabb Musa oharun. Utiyan awaba varman hena bı قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعونتي أباورتان بهنا بيش أوي مولدتان بدم بەڕاستی موسا جادوگەرە گەورەکەتانە کە فێری جادووی کردوون جابێگومان لەمە وودوا دەزانن چیتان لێ دەکەم بەڕاستی دەست و قاستان و چەبدەبم و بێگومان هەمووتان هەڵ دەواسم بەدارەلو لە غیر انائل لە رببیەمون وتیان سنك براستي ايمة غرانو بولاي پر وردگار مانا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين براستي ايمة بتماين اميد دكين كا پر وردگار مان لغناه تاوانكان مان ببوري سنك ايمة يكيمي وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون وحيما النار بو موسى كبشو باندباور داركان ببو مصر بجيبالن بقمان فرعون كو ملكي دواتان دكوين فأرسل فرعون في المدائن حاشرين اوسا فرعون پیوانی کو کروی ناد بشارکان دا وو کو کرد نوئی لشکرو هز انها اولائن شذمت قلیلون فرعون تی برستی وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِضُونَ وَبَرْعَسْتِئَوَانَ الرَّقِّ إِيْمَهَا الْدَسْتَيْنِنْ بَوْتَارُ وَكِرْدَارِيَانْ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ وَبِيَقُمَانْ إِيْمَكُو مَلِيَجٍ بِيَدَارِينُ وَآقَادَارٍ بَفِيلَانَكَانِيَانْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ ان ذا اوان فرعونكم الله كيما ان ذكر لباخات كان يا وكان وانكونوز ومقام كريم ودرما كرد لوهمو غنزو غزنوا كوشك زورتو انوتا كان كان ذلك واورثناها بني اسرائيل ابوزور لنا ومن بردن وانا وكان فأتبعهم مشرقين. إن ذا فرعون لشكرك يكات خر هلهاتا شوين ينكوتن. فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إننا لمدركون. إن كاتي دوك ملك تابي عم بيكتركوت ها وركاني موسى وتيان. بگمان ام اجيرا وين پيمان دغن قولا كلا انمعي ربي سيهزين نخير بيتان ناغن بگمان من, من پروردگارم لگلا بزوي ريغا رزگار بو نمني شان دداد فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم إن سروش ماكر بو موسى كبقوتان كدبد لدرياك أي جليد أو زا درياك لدبو زور وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَوَانِ تَرْ فِرْعَوْنُ وَلَشْكِرَ كَيْمَانْ نَزِيْكَرْدُ وَلَوِي وَأَنْ جَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ زَا مُوسَى وَهَمُوْ أَوَانَي لَقَلِي بُونْ رَزْغَارْ ث أغقآخرين فشان أاني ترما نقكر ل دريادا إن فيذكَ لاآي وما كان أأكثرهم مؤمنين براستيلة وود كباس العزيز الرحيم بَرَاسْتِي فَرْوَر دِيغَارِ زَالُو وَبَزَيَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اي مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَخْوَي نَرُو بَسْرِيَانْدَ حَوَالِي إِبْرَاهِيم إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ كَاتِي وَتِي بَاباوچِي وَقَلَكِي تِيدَ پَرِسْتَن أَنُعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ انزا بردوام بنداتي عندكين قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراهيمتي اي اوانجو يا ليتانا كاتي حوارونزا لده كان أو ينفعونكم او يضرون يا اي اوسود يا زيان تنपेडاغن قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون Vtian naxer hiç tanpen akre, balku ama bau ba piranmandiwa, abau şeywei ama yan ma kum tum tağbudun. Vtia ay Al tum فإنهم عدول لي إلا رب العالمين. زاب راستي هم وأنا دجمني منن زجل فرور دجاري ذهنيا. الذي خلقني فهو <مسفر> يهدين. كأومني درس فَأَنَّ هَذَا أَيُّ شَرَيْنِ مُنِيم دَكَات وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين وَهَلْ أُذَا تَخْرَاكُمْ فِي أَدَدَاتُ تِرَاوُمْ دَكَات وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين وَكَاتِنْ أَخُوج بِكَوْم هَر أُوشِفَ أَمْدَدَات تَاكُمْ دَكَات وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين هاشان زين دوم دكاتوا والذي اطمع ان يغفر لي خطي انت يوم الدين وفروردگارم ذاتك بتمام امدكم لروجي باداشدا بو بوريل هالكان مبيان سرتوا ربي هب حكمه بالصالحين اي پروردگارم داناييم پي بمباراريزي بياوتا كانوا واجعل لي لسان صدق في الاخرين وباسكردنم بتاكا لنا وقلدا هات وكاندا بي ببخشا واجعل لي من ورثه جنة النعيم وبمجي ري لوارجراني بهشت فرنازو نعمات واغفر لابي انه كان من الله ولا باكم خواج ببا براستي او لغمرايانا ولا تخزني يوم يبعثون والشرمزار الرسوان مكل الروجك دا كخلشي زندوده كريناوا يوم لا ينفع عمال ولا بنون روجي كمالو سامانو من دالو نوا سود ناقينن إلا من أتى الله بقلب سليم بيتزغالكسي بيت خزمتي خوا بضليتي ساغو باكو خاوينوا وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ولروجي دوايدا بہشت nizik د ve بو پاریس کارانو لخوا ترسان دوزخ هیڅ ve د خریتو آشکرا د کری بو ګمرايان وقيل لهم اينما كنتم تعبدون و په اندو تریت كون اوانی که اود تان پرستن من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون لزیات اخوا ایا مرتیت اند دنیا ایا إن ذهمو أوانج جمران سربوا خارف ريدرياندو زخوا وجنود إبليس أجمعون حروها همو سربازان الشيطان قالوا وهم فيها يختصمون بترستان لكات يقدر لدو زغدا شرق كلَ في ضلال مبين سبخواائم جية برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون كَسَ إِمِي جُمْرَانَ كَرْتَوَانَ بَرَانَ النَّبِيَّ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَهِيْسْتَكَ كَارِبُ إِمَانِيَ وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ وَهِيْسْ هَوْرِيَةٍ دُلْصُوْزْ مَنْيَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرْتَمْ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خُزْ جَذَرِيَةِ تِرْ بِجَرَائِنَ يَتَوَبُ دنيا أوسى لباورداران دبوين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين براستي لوداك بازك رابندو بالقهيا بلامزوربيان باوردار نبوين وإن ربك له العزيز الرحيم براستي هاتف الوردقار الظالمهربانا كذبت قوم نوح المرسلين. قال يوحى عليه السلام: تي غمبران يا بدروزندانا بروايام بينكيردن. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون؟ كاتي كنوح برايم بيوتن. آناترسن لخوا خوتا نافاريزن. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. بغمان من بيغان بريكي امين بو ايوا كوات الاخواب ترسنو جوريالي من بكن وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ومن داوي هيتخري اختلنا كم لسد من تنها لسل فاتقوا الله وأطيعون كوات الأخواب تلسنوا جرائيلي من بكن قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضلون وتيان آيات سون باوربتوا بينين لكاتيك دا أواني شويند كوتون فاسترين كسن هجاروا داما ونفاما قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح عليه السلامتي من توزانم أوان تيكرد ويكدكن. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. برسينا ويان تنهال السر الورد جارمة. أجر إيه وهصب بزانن. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ومن دركربة وردان نيم. من تنياتر سنره چيرون كروام قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين اگر كوتائي نهيني لم كاربان غوازات بيقوما لبرد باران كراوان دبي قال رب إن قومي كذبون نوح وتي اي بيقومان قال كم برؤا يم بينا كردم فافتح بيني وبينهم فتحوا ونجني وما معي من المؤمنين كواتلنيوان منو أوان دا حكم بدأ بحكم داني كي يجزاريو منو أوبا باورداراني لقلم دان رزجاربكا فأجينا وما معه في الفلك المشحون إيه مشنوحه أو كسانين لقلبه Rüzgar mı krdin lahınkan? Louk aştey kabar kira, bulamıyor vua muzurajjan darak. Tümme azrakna بعد الباقين. La paşağın la duayı rüzgar krdni iman daran. Avanek manı ve nüqman krdin la ayetofan keda. İnnefi zâlik la ayeh, vma kana akrhüm mümin. Barasti la vda kabas بالام باوردار نبون وان ربك له العزيز الرحيم وبراستي هدر پروردگار الظالي وبزيا كذبت عادل المرسلين. عاد المرسلين قال باوريا فين كردن اذ قال لهم اخوهم هود ألا تتقون كات يهودي آيخوة أنا فارزن لسيزا إخوة إني لكم رسول أمين بيقوما من پیغمبره چ أمين بو إيوة فاتقوا الله وأطيعون كوات الأخوة بترسنوا جورالي من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ومن هيت كريق لإيوة دعواناكم لسر أمق ياندني فهداشت من تنها لاي پر وردگاري زيهانيانا بكل ريع آية تعبثون اه ايو لهمو شوينيه چي برزي سراريگا برزيك دروزدکن ببه وتتخذون مصانع لعلكم تخلودون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَحَرَكَاتِ دَزْبٍ وَشِينًا اسْتَمْكَادًا دَزْدَ وَشِينًا كَوَتَلَسْزَايْ خَوَخْ وَتَانْ بِبَارِيزْ نُجُورَايْ لِي مَنْبَكَان وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ وَلَسْزَايْ أَخْوَى إِخْوَتَانْ بِبَارِيزَنْ Kekhota nda zaninti fay baxşiwın A maddakum bi an'a min ve benin ve jannatin ve uyuyun A jallu malatu man dalu Bağu kaniyavi zori fay dawin Inni akhafu alaykum adab yewmin سزاير راجي شيزور جوري دجواري برد السزا. قالوا سواء علينا وعبد أم لمتكم من الواعزين. وتيان بهود عليه السلام لا إيه ما يكسانا أمجعاريب كدي أمجعرين كيد. هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. أميتوه هنا وتنهاد ورود لسيف يشينان وأمس فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين يترباور بينهنا هنا بو ايمسلنا ومن بردن بيغمان لويك باس كرا نشاني غورها بلامزور بيعن بآوار دار نبون. وإن ربك له العزيز الرحيم. براس تهر بروار دكارت بد الصلاة كذبت ثمود المفسلين. قلي سموت في غمبراني عن بدروس زني. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. كاتي صالح إبراهيم فيوتن. آية لسيزاي خواه خوتان ناپاريزان إني لكم رسول أمين براسي من پیغمبراتي أمين مبوتان فاتقوا الله وأطيعون دي لخواه بترسن جورالي من بكن وما أسألكم عليه من أجر من أجرية إلا على رب العالمين داواناكم Kreyu pa'daş di man tanha la'i palwardi gari zihaniyana Atutrakuun fee maha huna aminin Waada zanin waastaan le'da henri'e la dunya'da bhe hemen idashin Fii jannatin wa uyun لنا باخات وكانيوي زور دا وزروع ونخل طلعها هضيم ولناو كشتكال زور وباخات دار خرمائمي وغيودا وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ولتسيا كان دا خانود تاشن زور باليزانانا فاتقوا الله وأطيعون خواتا لسزاي خوابتر سنجوراي ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وجوراي سيادروان مكن اواني خرابكاري دكن لزويدا وكردوي تاك ناكن قالوا انما أنت من المسحرين وثياب بصالح عليه السلام تو تنهاي كتير ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بأية إن كنت من الصادقين. تو تنها مروفة وقئمة. دي آية معدزاك ما بوبين أقل قال هذه ناقة لها شدب ولكم شدب يوم معلوم. صالح عليه السلامتي A müştere meyine muadizeya A khuadnava röjeyk bo awa röjeyk bo awa röjeyk bo awa ya Wala tamassu ha bisu'in faya akhudakum arzabu yawmin arzim Dosti bo maban bakhrapa Ajinas zay tola röjeyk bo awa röjeyk bo Kati أوسى فشيمان بون ولا ترسدوا لا إخوة فأخذهم العذاب إن في ذلك لا لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين إن ذا سزايت طلا أواني قرد براس تيل مدى كباس كرانشانية شجورها بلامزور بيان باوردار نبون وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون؟ لوط قال لوط بغمبرانيا غمبران يام بدرو زندانا. عليه السلام وتي بيان. أيها إيه الأخوة لا ترسنوا خونا بارزن إني لكم رسول أمين براستي من پیغمبريتش أمين بو أيها فاتقوا الله وأطيعون كوات الأخوة بترسنوا جورالي من بكن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ومن هز پاداشت يقلس يا كم لأيها داوانا كم فأداشت من تنهالي پروردگاري زيهانيانا أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أعلن همو خلشي زيهانيانا ايو النيربازي دكن ووازدين اللو هاو كردون. نخير بالكو ايو كوماليكن درثول اسنوري ارزوا قالوا الا ان لم تنته يا لوط لتكونا من المخرجين وتي ام براستي اي لوط اگر وازنه ان لم كانت بغمان لدكراوان دبلم خكدا قال إني لعملكم من القادين نوح وتي من زور قلصو بيزارم لو كردوتان رب نجني و مما يعملون أي پر وردگارم مالو خيزانم رزگار بك لطولي أو كردوي أوان ديكن فنجيناه و أهله أجمعين إنزا اي مشلوطو همو كي ايمان رزقار كرد. إلا عجوزا في الغابرين بيزغل في رجنه كخيزاني لوطا كالجيماوانو تياتوان دابو ثم دمرنا الآخرين باشان اواني ترمان لناو برد وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وباراني اكمان لبرد بسريان داباران انزا آي تخراب بو باراني ترسين راوكان إن في ذلك لآيه وما كان أكثرهم مؤمنين. براس تيل مدا كباس كلا بندش جورهايا. بلامزور بيان باوردار نبون. وإن ربك له والعزيز الرحيم. بجمان برودر دكار الزالو كذب أصحاب الأيكة المرسلين. خوني باخات صروب ركانش بيان بانيان بدرو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ كاتي شعيب عليه السلام فيوتن آي خوتن ناباريزن الأخواناترسن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون براستي من في غم بريش أمين بوإوا كواب الأخواب الترسن الجورالي من بكن وَمَا أَسْأَلُكُمْ ثُمَّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَنْ هِتْكْرُفَاداشْتِ لَاي وَدَاوَانَا كَم لِسَرْ پِيغَمْبَرَات يكم پاداشتي من تنهالاي پروردگار جهانيانا او فُلْكَي لَا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ريكو ولا زيان دران مبن وزنوا بالقصطاس المستقيم وبالترازويش الرأس طريق جيشانبكن ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وكمو كوريمكن لشتكاني خلصيدا هيد ما في چانجير ورومات لزويدا بخرافكاريتان واتق الذي خلقكم والجبلة الاولين وبترسن لوزاتيك ايوا وخلكاني بيشوشي دروس كردوا قالوا انما انت من المسحرين وتيان توتهال زادوليك راواني وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمِنَ الْكَافِرِينَ وَتُوتِنْهَام روفيتشوك إيمي وبراستي إيما واغمانت فيدا بين لادروزنان بيت فأسقط علينا كسف من السماء إن كنت من الصادقين ديتسام بارتيك لاسمان بخرخوار وبسرماندا اغر تول راس قال ربی اعلم بما تعملون شعيبتي پروردگارم چاک دزانی بهر كردوي كديكن بكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انهم كان عذاب يوم عظيم ان جاء شعيب ين بدروس زاني بو هو روجي سيبري هور گرتني. براستي او سزاي سزاي روجه چي زور قربو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بيغوما لما دا كباز كلا بلام زور بيعم بآوار دار نبؤ. ربك له العزيز الرحيم. وبراستي حرورد جارد هرقو. زار وببزيئ. وإنه لا تزيل رب العالمين. وبراستي أم قرآن دابزين دراي حرورد جاري نزل به الضح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. زبرائيل أمين هنا يا إخوار بو سردلي تو بو أويل ترسين رانبي عربي مبين بزمانك عربي <تصفيق> رون روان وإنه لفي زبر الأولين وبراصتي باسي قرآن لكتابي پیغمبر پیش وكان دا هيا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل اما بلغي تشيرون نبو بيان بكفلان قريش كذا بني اسرائيل أو دنق باس دزانن ولو نزلناه على بعض الاعجمين اگر ايما او قران من من دار تخوار وبسركسي عظمي فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين ان جبخندره تو بسرياندا ب بو بواران مكه باور يان بينه هينن كاند سلكناه في قلوب المجرمين ابوجور ام قران ما خستوا تاوان و... لا يؤمنون به حتى يرووا العذاب الأليم كتي هر باور بينه حتى سزاي... آزار در بچای خو یاندبینن جا با ور وهم لا یشعرون اوج لنا کاودادیت بوانک اوان هستی پیناکن فیاقول هل نحنو منظرون او ساضلن اخو مولت من پیددری افا بیعذابنا یستعجلون أثر <أسنة> أيت إما تعلناهم سنين. تقبل أجر تنصاله بخوش بيان جينين. ثم جاءهم ما كانوا يعدون. لا باشان أو سزايك ليه ترسين رابون. بد بيان. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Soudiyan pey na geyeney Awhamu khoshi urab war nayy bawaan dira abu Wama ahlakna min kariyatin illa laha munzirun Hidh sharek ma lanao ma bir وايه ما استمكار نبو الى سزادانياندا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون شيطان كان او قرانا نهينا ونذشتوانا انهم عن السمع لمعزولون براستي شيطان كان لجوي قرتني هوالي اسمان برجري كراون فلا تدع مع الله الهان آخر فتكون من المعذبين كواتهيت فريسترافيش ترنا فريستي لق الخواد اجينا لسزادراوان دبي وانذر عشيرتك الاقربين خزم كسذور نزيك كانت بترسينا. وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وبالبزئون الرماني درخبو أو باوردارانك شوانت كوتون. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. إن ذا أجر سرPETيان كردي أو سAPEامبلة براستي من بريم لوي ايه وديكن وتوكل على العزيز الرحيم وفشت بأخواي ببستك زال الذي يراك حين تقوم أخوايك ذات بينيك هاتي بثنيان ويجدكي وتقلبك في الساجدين وذا بينين ويشكر ذننا ويشكران كف يش نوجي ام هو السميع العليم دراستي او بيسري اجادار هل انبئكم على من تنزل الشياطين حوالتان بده می شیطان كان دادا بزنا سرچي تنزلوا على كل افاك اثيم يلقون السم واثرهم كاذبون دادا بس سرهمو كسي چي زور دروز نيزور تاوان بار بس جويدا گرن بو شيطان كان وزور بيان دروزنن لو حوالان داديدن دا بخلچي والشعراء يتبعهم الغاوون Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şairniya شاعر إذا كان تنهاج عمراء كاش وين يان ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ أنابينك أوان بهمو دول شي وجد بسلي شوابي درون شعر دلين. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وبراستي أوانش تدلين كخويا نايكن. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرَ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ قَلْبٌ زَغَلَوَان يَنْبَرْوَان <تصفيق> هِنَاوَ كَرْدَوَتْ سَاكَ كَان يَنْكَرْدَوَ وَيَادُ ذِكْرِ خْوَايَ انْزَارْ كَرْدَوَ وَالطُّولَى سَنْدُ وَلَپَاش wa awani istamya kird wa lamud katson garanavek da garinobo la ikhwa duai mardan